رحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر أشهد أن لا ينال الله أشهد أن لا الله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة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 الحمد لله الحمد لله المتفرد بكمال الصفات المتنزه عن العيوب والنقائص والآفات خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ولو شاء لخلقها في لحظة أو لحظات له الملك وله الحمد وله الخلق وله الأمر في جميع الأوقات فسبحانه من إله عظيم وملك رب الرحيم ولطيف بالعباد عليم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته وربوبيته والأسماء والصفات وأشهد أن محمدًا عبدُه ورسولُه المُصطفى على جميعِ البريَّات صلى الله عليه وعلى آله وأصحابِه والتابعين لهم بإحسان مدى الأوقات وأسلم سليمًا كثيرًا أما بعد إخواني في الله أوصيكم نفسي بتقوى الله فينبغي لنا <تصفيق> لنعرف ما لله من أسماء الحسنى والصفات العلى فإن معرفة ذلك زيادة في إيماننا وتثبيت لنا عن الحق وإيقان وعبادة لله الديان على بصيرة وبوهان لا يضرون من ألحد ولا من تنقص في الذات العلوهية نعم إخواني في الله معرفة أسماء الله وصفاتي جل وعلا زيادة في إيمانك يا عبد الله فمن أسماء الله جل وعلا الملك وهو ذو السلطان الكامل والملك الشامل المتصره بخلقه كما يشاء من غير ممانع ولا مدافع ما من دابة إلا هو آخر بناصيتها له الملك المطلق لا يسأل عن ما يفعل وهم يسألون يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير بيده ملكوت السماوات والأرض يحيي ويميت يغني, يغني فقيرا ويفقر ويضع شريفا ويرفع وضيعة ويبتلي بالنعم ويبتلي بالمصائب ليبلو ويختبر عباده أيشكرون أيشكرون النعمة أم يكفرون وهل يصبرون على المصائب أو يجزعون يقلب الليل والنهار بالرخاء والشدة والأمن والمخافة كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى ملكه ظاهر في السماوات وفي العرض ويظهر تماما حينما يتلاشى الملك عن كل أحد حينما يُعرض الخلائق عليه فرادا كما خُلِقوا أول مرة يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم؟ للناه الواحد القهار سبحانه وتعالى ومن أسمائه تعالى الجبار الجبار وله ثلاث معاني جبر القوة وجبر الرحمة وجبر العنو فأما جبر القوة فهو تعالى الجبار الذي يقهر الجبابرة ويغلبه بجبروته وعظمته فكل جبار وإن فهو تحت أهل الله وجبروته وفي يده وقبضته والله لو أراد الله أن يأخذ بشار الأسد في لحوة ثانية واحد والله نأخذه ولكن الله حكيم والله حكيم أن أبقاه إلى اليوم له حكمة, حكمة سبحانه وتعالى له حكمة جل وعنى في إبقاء هذا الظالم وأما جبر الرحمة فإنه سبحانه يجبر الضعيف بالغنى والقوة ويجبر الكسير بالسلامة ويجبر المنكسرة قلوبهم بإزالة كسرها وإحلال الفرج والطمأنين فيها وما يحسن لهم من الثواء والعاقبة الحميدة إذا صبروا على ذلك من أجله وأما جبر العلو فإنه سبحانه فوق خلقه عال عليهم وهو مع علوه عليهم قريبٌ منهم يسمع أقوالهم يسمع ما قالهم ويرى افعالهم ويعلم ما توسوس نفوسهم فاعربوا الله من انفسكم خيرا يا اخواني ومن اسماءه تعالى القدوس السلام فاما القدوس فهو الذي تقدس وتعالى عن كل نقص وعيب فالنقص لا يجوز عليه ولا يمكن في حقه سبحانه وتعالى لأنه تعالى الرب الكامل المستحق للعبادة جل وعلا وأما السلام وأما السلام فهو السالم من كل نقص وعيد ومن مشابهة المخلوقين أو موثلتهم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وفي الحديث أن الصحابة رضي الله عنه كانوا يقولون قبل أن يفرض عليهم التشهد السلام على الله من عباده السلام على جبريل السلام على فلان وفلان فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله من عباده فإن الله هو السلام فإن الله هو السلام أيها الأحبة فلنتفكر في أسماء الله وصفاته ونعرف معناها ونتعبد لله تعالى بها وننظر في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله فيه فيهما من الآيات الدال عليه التي هي مقتبر أسمائه وصفاته فإن في كل شيء له آية تدل على أنه واحد أحد فرد صمت جل وعلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو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 له أسماء حسنا يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم في من آيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلم كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشعف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخواني في الله الله الله في التمسك في هذا الدين والتفكر في إسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى اسأل الله الثبات على هذا الدين إلى أن تلقوا رب العالمين فإنا في فتن والعياذ بالله نسأل الله أن يثبتنا وياكم على طاعة الله يا إخوان وأن يتوفانه راضٍ عنا جل وعلا ألا وصل وسلم على الصراج المنير كما أمرنا مولانا سبحانه وتعالى قال إن الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما ركت على إبراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابه اجمعين وعن التابعين ومن تبعهم إلى الى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الإسلام, الاسلام والمسلمين اللهم اجمع شمل المسلمين اللهم احفظ صفوف المسلمين اللهم عليك باعداء الدين من اليهود والنصارى وكل من يحارب الإسلام والمسلمين اللهم شتِّت شملهم اللهم فرِّق جمعهم اللهم اجعلهم غنيمةً للمسلمين اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك فإنما يعجزونك يا قوي يا عزيز يا جبار اللهم عليك بطاغية الشام فشار العسد وزمرته يا رب العالمين اللهم عليك به يا رب العالمين اللهم عليك به وزمرته يا قوي يا عز الجبار اللهم شتت شملهم اللهم فرق زمعهم اللهم اجعلهم غنيوةً للمجاهدين اللهم احصهم عدداً واقتلهم بدداً ولا تغادر منهم أحداً اللهم ارن فيهم عجائب قدرتك اللهم أرنا فيهم يوما في فرعون يا قوي يا عزيز الجبار فلما يعجزونك يا رب العالمين اللهم انصر إخوان المجاهدين في سوريا اللهم اربط على قلوبهم اللهم ثبت أقدامهم اللهم سدت سهامهم اللهم اجمع شملهم اللهم عجل بنصرهم اللهم عجل بنصرهم اللهم عجل بنصرهم, اللهم عجل بنصرهم. يا ربنا يا كريم اللهم احفظ دماء اخواننا واخواتنا وابنائنا وابائنا وبناتنا في سوريا يا رب العالمين اللهم احفظ دمائهم يا رب يا كريم اللهم احفظ دمام يا ارحم الراحمين اللهم استر عوراتهم وامن رعاتهم اللهم استر عوراتهم وامن اللهم استر عوراتهم وامن اللهم جاوي وشافي مرضهم يا رب العالمين وفك اسرهم يا ارحم الراحمين وتقبل موتاهم بالشهداء كريم اللهم امن في اعطانا واصلح امه لا تأمرنا اللهم ادم علينا الامن والامان في بلادنا بلاد المسلمين اللهم ادم علينا الامن والامان في بلادنا المسلمين اللهم ادم علينا الامن والامان في بلادنا وبلاد المسلمين يا رب يا كريم اللهم وفق لي أمرنا لما تحبه وترضاه اللهم اجعلوا هادياً مهدياً اللهم اصلح له بطانته اللهم أري الحق حقاً وارزقوا اتباعه وأريهم باطل باتوا وارزقوا اجتنابه اللهم اعزه بالإسلام وأعز الإسلام بيا رب العالمين اللهم اصددوا وفقه لما تحب وترضاه اللهم اجعله ناصراً لهذا الدين وناصراً لأهل هذا الدين يا ربي يا كريم وفقاً للعهد الماتحب وترضاه وانفع به الإسلام مسلمين ورده للوطن سالماً غاماً وعافاً مشافي يا ربي يا كريم وفق حكام المسلم في كل مكان لما تحب وترضاه يا أرحم الراحمين اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ربي يا كريم اللهم ان كان معنا في هذا المجلس مبارك ولكل مسلم ومسلم في كل مكان من كان منا مريضا فاشره يا رب العالمين ومن كان منا مدينا فاقضي دينه يا كريم ومن كان منا مكروبا أو مهموما ففرج همه ونفس كربه ويسل له أمره يا رحم الراحمين واصلح لهم أولادهم وذرياتهم ونساهم يا ربي يا كريم اللهم من كان منا عقما فارزقوا ذريات الصالحة اللهم والله يسر أمور الزواج للشباب والفتيات والمسلمين يا رب العالمين اللهم اشه مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا موتى المسلمين اللهم توفانا وأنت راضٍ عنا يا ربي يا كريم اللهم اغفر لأمهاتنا واغفر لآبائنا واغفر لذرياتنا واغفر لأرحامنا واغفر لقراباتنا واغفر لنسائنا واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر العدل والإحسان وإهتاء ذو القربى وينهى عن الفحشاء والموكر والبغي يعذكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجيد يذكركم ونذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون